فِزْقَالَنَ رَبُّ كَرِيمٌ لَنَا آيَةً إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي هذا ما الأسماء كلها ثم عرضهم, ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني, فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن كنتم صادقين ك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلم أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأعماق وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إذناء بنيس أباه استكبر أباه استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أثكن أنت وزوجك الجنة وكل منها راضٌ حيث شئتما، ولا تخرج هذه الشجرة فتكونا من الضالين، فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقل لهبوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتع ملاحين. فَتَلَقَّى آدم مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هو